يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ و َ ا ل َّ ذ ِ ي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ ك َ ا ف ِ ر و َ م ِ ن ْ ك ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن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 والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبي الذين كفروا من قبل فذقوا ا وبلغ أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدونا فقالوا أبشر يهدون كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ا ل ي ن ي ب ع ث و ا قل ب ل ى ورب لتبعثن ثم ل ت ن ب َ ن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا ت ن ب َ أ ن ب م ا ع م ل ت م و ذ ل ك ع ل ى ا ل ل ه ي س ي ر ف آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل ن و ر ا ل ذ ي أ ن ز ل ن َ ا و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر من يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها. ك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها و ب ئ س المصير. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ي ه د ى قلبه، والله بكل شيء عليم. قل أطيع الله وأطيع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول. فإن توليت م فإنما على رسولنا البلاغ ُ ا ل م ب ي ن الله لا لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكر المؤمنون يا أيها الذين آمنوا.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 فتقوا الله ما استطعتم فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيرا ل أ ن ف س ك م ومن يقشر ح ن ف س ه فأولئك هم المفلحون. تقرض الله ق ر ض ا حسنا يضاعف لكم ويرفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.